فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها رعدات قلوب يومئذ راجفة أبصارها خاشعة يقولون أن ومردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طه اذهب <تذحب> إلى فرعون إنه تغرى فقل فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فاخذه الله نكال الآخرة والأولى في ذلك لا عبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بوحاها والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال والجبال أرسام متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطائمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما س برزت الجحيم لمن يرى، فأمنا من طغى وأسر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأمّا. ومن خواف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان برساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها تأمر يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها